النهاردة وكتبه لأن الإيمان زي ما قلنا نظر سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم وقال ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان أجابه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر شره وخيره فقال له صدق فأنا بنخدم واحدة واحدة النهاردة نتحدث عن أن نؤمن بكتب الله يعني ايه كتب الله الله عز وجل خلقنا خلقنا من العدم واراد لنا الهداية بيحبنا بيهدينا بيرشدنا للخير فالهداية هنا بتنقص القسمين في حاجة اسمها هداية ارشاد وفي حاجة اسمها هداية اعانة يعني ايه يعني انا برشدك بدلك على الخير زي واحد بيسالني ما تعرفش الشارع الفلاني منين بقول له اه تمشي كده بوصف له يعني امشي كده روح كده تيجي كده اه ده كده اسمها هدايه ايه ارشاد انا برشده لو انا بقول له امشي كده هو مشي كده العكس خلاص بقى ماله ماله ماليش دعوه بيه خلاص هو حر لكن لو انا بقول له تمشي كده وفعلا جاي يمشي كده افتكرت ان انا نفس المكان فقلت طب تعالى معايا بقى اوصلك انا اخدك هنا لانه مشى صح ولله المثل الاعلى الأول نية دي اسمها هداية إرشاد يعني يقول يا أيها الناس يا ناس اللي آمن من الناس بقى مؤمن فربنا بيعينه يعينه طب الله عز وجل بيرشدنا وبيعننا ويريد لنا الخير كله عن طريق إيه عن طريق الكتب اللي ببعتها الله بيرسل لنا كتبا عن طريق رسم يبقى نؤمن بكتبه نؤمن بكتبه اخر هذه الكتب والقرآن الكريم اللي لم يكنه بقى ليه؟, ليه لانه دين عالمي مش محلي يعني سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام مش, مو... مش عشان قومه معينين مش بقعة معينة لا قل يا أيها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والعرض سورة الاعراف وما ارسلناك الا رحمة للعالمين سورة الانبياء وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونديرا سوره سبا والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول وكان النبي يبعث في قومه خاص وبعث الى الناس كافه من هنا كانت رسالته عالميه اللي هو القران الكريم قران كلام الله عز وجل كريم لانه كريم في عطائه يديك علم وانت بتقراه وبعدين تاخد منه الثواب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنا لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف تخيل بقى ألف لام ميم ثلاثة فعشرة بتلاتين تلتمية تلات تلاف والله يضاعفه لمن يشاء والله واسع علي طيب أنت مؤمن بالقرآن بالقرآن انت مؤمن بكتاب الله عز وجل ما هو أنا, انا كمسلم دلوقتي اؤمن بالكتب السابقة بالطورة والانجيل والزبور وصحف موسى وصحف, وصحف ابراهيم كل ما انا مؤمن بيه لكن اللي موجود قدامي دلوقتي واللي هو خاص بيه القرآن الكريم فانا بتكلم عن القرآن الكريم انت مؤمن بالقرآن الكريم يا مسلم هتقول لي اه مؤمن بيه مؤمن بيه اه ملا امنتش بيه تبقى كافر كويس لكن اثر هذا الايمان ايه ما معنى ان هذا من عند الله ما معنى ده كلام الله سيدني عكرمة بن أبي جهلي لما أسلم بعد كده كان ينكفئ على العسب والجريد ويقبلها ويقول كلام ربي كلام ربي كلام ربي كلام ربي بيقوله إذا أردت أن تكلم الله فعليك بالصلاة وإذا أردت أن يكلمك الله ها؟ فقرأ القرآن ابتع القرآن كده حتى ربنا بيقولك إيه اللي هو عايزه منك إيه اللي طلبه منك طبعا يعني كلمة عيب كلمة مخترمة شوية عيب يبقى مسلم ما قرأش كتاب الله ما ختموش وعمره حتى مرة مش ممكن مش ممكن بتلاقي واحد ساعات ويقولك أنا والله أول مرة أسمع الآية دي يا دي في القرآن الآية دي يا سبحان الله أمال بتسمع ايه بس أمال بتسمع ايه أمال حفظ ايه طيب أمال انت بتعرف ايه اذا كناش نعرف هذا الخير كلام الله تبارك وتعالى إذا نحن نؤمن بالكتاب الله عز وجل نؤمن بالقرآن الكريم القرآن ده أصلا أصلا نازل ليه ربنا بنزله ليه نمر واحد عشان يقيم بالحج علينا اثنين عشان يهدينا به ثلاثة عشان ينذر الكفار وبعدين يشرع لنا فيه يدينا التشريع بقى لكن أول حاجة إقامة الحجة يعني هي إقامة الحج يعني بعد القرآن محدش يقول والله ما كنتش أعرف انا هو ليه الموضوع ده ده انا اتصدم اول مره اخد بالي ليه؟, ليه ما موجود في القرآن اهو والله انا ما كنتش بقرأوا. ده موضوع عذابه في ناس تقول لك انا انا انا لو ما قرتش الجرايد الصبح احس ان في حاجه ناقصه مني انا احس ان انا مش طبيعي كده يعني حتى لدرجه ان هم ساعات ياخدوا الجرايد ويخشوا بقى دورة الميه يقول بحب اقراها جوه وواحد ثاني واخدين اللاب توب بتاعه داخل في الكمبيوتر فتح على من جوه وواحد ثاني واخد فنجان القهوه بيقول لك احب لم تقول لواحد ازاي انت ما انتش قارف كتاب الله ازاي انت ما تعرفش ده المصيبة الكبيرة ساعات واحد قلت اصل انا بصراحة ما بقدرش اقرب من القرآن ليه اصل له حكم في القراءة بيسموه اللي بيفكر بس بيسموه التجويد اه وانا بصراحة ما بعرفش اجود اتعرفش اجود وما انت عرف تعمل ايه لما ما تعرفش تقرأ في كتاب الله الهك اللي خلقك ربك عجز وجل ما انتش عارف تقرأ كلامه وما انتش اتق وبعد ما نقرأ الجرائد ومجالات كل يوم نقول كذب في كذب وانت بتصدق هيا كلها كذب طب ما تيرى الحق فالقرآن نزل لإقامة الحج على الناس حدش يقول ما كنت شعرف حدش يقول ما كنت شعرف الله تبارك وتعالى قبل أن يعذب يعني مثلا من هذه سورة يقول الله تبارك وتعالى وللذين كفروا سورة الملك وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيب كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاء أنا نذير مش نذير وقال لكم والقرآن كم وجود قدامكم قالوا بلى قد جاء أنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الرحمن من شاء ما حصلش ما إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ما كناش في جهنم فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير لو كنا نسمع أو نعقل ليه هم كانوا مجانين لا ما كانوش بيسمعوا طرش لا ده كان معهم دكتوراه ده كان معهم شهادات يقول لك ده نحركوا فهلاوي ومطأطأ ومدأدأ ومتكلش أوامطأ وفمه ويطايرة طب مال في الدين ملك متنايل, متنايل ليه كده في الدين ليه شام حاجة ليه مالما انت عارف حتى تعرف القرآن ليه سبحانك يا رب يبقى اقامة الحج على الناس اقامة الحج على الناس لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البيّنة إيه؟ رسول من الله يكلوا صعفا مطهرة فيها كتب قيمة سورة البيّنة فيها كتب قيمة الله تبارك وتعالى عندما قال وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خازنته الم ياتيكم رسل منكم يعملوا ايه يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء ايامكم هذا قالوا ايه قالوا بلى بلى خلاص اقامت ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين فالقران بيقيم الحج على الناس ثم ما حدش يقول لك ما كنتش اعرف تيجي ان في حجاب في القرآن ما القرآن؟ القران ما شرط النور الايه 31 ما قلتها انا مش هكررها ما قلتيش ما قراتيش سوره الاحزاب الايه 59 ما قراتيش سوره الاعراف الايه 26 ما قراتيش طب ما دي واحد يقول انا ما عارف ان الحشيش حرام والله ازاي يعني يقول لك مش مذكور والله ده بيستهبل ولا بيصعبط ده الاثنين مع بعض بيستهبل وبيصعبط هو زي اتنين قاعدين في فيلم بيشحششو مع بعض فواحد بيقول للتاني وجايبنا في الفيلم كده بيقول له الا الحشيش اللي احنا بنشربه ده حلال ولا حرام طب يا مجرم انت بتسال مفتي دار الاسر المصرية انت بتسال مين انت بتسال حشاش زيك حشاش زيك هيجاوبك يقول لك ايه قال له والله ان كان حلال ادينا بنشربه وان كان حرام ادينا بنحرقه لو في واحد اهبل قاعد هيقول يالله ده بنا كناش عارفين الموضوع ده من الزمان او لما سمعت فيلم واتفرقت على فيلم لكن لما قرأت القرآن قرأت القرآن عرفت ربنا سبحانه وتعالى قال في ايه ايه ايه بقى اقامة الحج على الناس ربنا بيقيم الحج على الناس عشان ما حدش يقول ما كنتش اعرف لا اقرأ يا حبيبي وانت هتعرف اقرأ وانت تعرف اثنين الله عز وجل يهدي الناس بهذا القرآن يهدي طب انا الوقت عرفت وعايز ا هاعمل ايه إن من الله تبارك وتعالى وقلنا هداية ارشاد وهداية اعانى الله تبارك وتعالى يقول إن هذا القرآن يهدي يهدي للتي هي اقوة يهدي للتي هي اقوة بين صورة الاسراء الله تبارك وتعالى يقول وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان اخر صورة الشور ولكن جعلناه نورا جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك يا محمد صلى الله عليه وسلم لتهدي الى صراط المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا الى الله تصير الامور فهذا القرآن يهدي الناس يهديهم للخير يقولوا تعالوا قل تعالوا وكلوا ما اوحي رب ما ربكم عليكم قل تعالوا وكلوا ما اوحي هكذا قلت تعالوا قلت تعال اقول لكم تعال اقول لكم الخير تعال اوضح لكم الخير وهكذا ثم ثلاثه هذا القرآن انذار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 إن يقولون إلا كذبة فهذا القرآن الله تبارك وتعالى ينذر به كما قال في سورة مريم فإنما يصرناه بلسانك لتبشر به المؤمنين وإيه؟ وتنذر به قوما لدة وتنذر به قوما لدة طيب هذا القرآن كذلك تشريع يؤمن بالقرآن يؤمن به تشريع يعني إيه تشريع يعني يقول لنا الحلال والحرام قال له ليه مش هو فيه ناس بيشرعوا لا مفيش في الاسلام حاجة اسمها ناس تشرع الله احنا عندنا السلطة التشريعية لا مفيش سلطة تشريعية تشريع لله شرع لكم من الدين ما وص به نوحا والذي أوحينا اليك سورة الشورى سورة الجاسية ثم جعلناك على شريعة من الامر امر مين امر الله عشان كده حتى مفيش حاجة اسمها شرعية دولية شرعية دولية الدول تعمل شرع لا الدول تعمل قانون ويحترم او لا يحترم ده موضوع تاني لكن ما نقولش شرعية دولية لا ما فيش ما فيش عيسما شرعية دولية دولية دولية ما تعملش شرع اصل كلمة شرع معناها شرع الله عز وجل لا سواه ثم جعلناك على شريعة من الامر شريعة من الامر امر, أمر الله عز وجل وهكذا الله تبارك وتعالى في هذا القرآن بيشرع لنا عشان كده الف سورة المائدة وانحكم بينهم بإيه؟ بما أنزل الله بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق وبعليل لكل من جعلنا منكم شرعاتا ومن النهاجا إلى أن قال وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولتتبع أهواءهم وأحذرهم نفسه ما إذا برضه أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه يعني لو قالوا موفين على كل حاجة بس ديلا ما فيش حاجة اسمها ديلا فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثير من الناس لفاسقون ليه اف حكم يا بيقول ما هو حكم ربنا يا حكم جاهليه يحكم الله يحكم حكم الطاغوت كده على طول الله هو لي الذين امنوا سوره البقره ويخرجهم من من الظلمات إلى الايه الى النور طب والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم منين من النور إلى الظلمات بص الايه نور واحد ظلمات كتير ظلمات اللي مع الله واحد نور اللي مش مع الله ظلمات ظلمة الجهل وظلمة الكبر وظلمة... ظلمات فالقرآن ده تشريع ربنا بيشرع لنا فيه شرعه, شرعه. اللي مش عاجبه شرعه ربنا يقول يقول ربنا مش عاجبني شرعك وفيه ناس انهاردة بتقول كده كفره يسموا نفسهم بقى مش عارف علمانيين علمانيين مش عارف مفاكرين مبدعين متنيلين ان خلاصة انت مش عاجبكوا كلام ربنا؟ بتقولوا ان ربنا لما بيقول والسلق والسلقة بالشروط يعني فاقطعوا ايديهما ده تخلف ده رجعية ده ضد حقوق الانسان ده كفر اللي انت بتقولوا ده اللي انت بتقولوا ده كفر وانحكم بينهم بما انزل الله شرع الله تبارك وتعالى سورة النساء فلو ربك لا يؤمنون ولو احنا اسمنا ايه باللجم حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا ويسلموا يسلموا دا فعل مدارة تسليما مفعول مطلق تسليما الله عز وجل يقول موضحا يا أيها الذين أمانوا سورة النساء أطيعوا الله قرآن أطيعوا الرسل وأقول الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فإن تنازعتم في شيء لما نختلف على مسألة حلال أو حرام صح أو غلط نعمل ولا نعمل هاشا نرجع إلى اللجنة التشعير منبسقة من, من لجنة نرجع إلى سلطة التشريع فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله قد القرآن والرسول قد السنة إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ذلك خير وأحسن تأويلا وقوعة نقعد نتكلم كتير لا ما احنا عارفين معنى الشعاب بس أصل, أصل إيه ما احنا عارفين العرية حرام وعارفين بس أصل نحن الوقت بنشجع السياحة ولما يجي لي واحد معاه الجيرل فريند بتاعته اه ويلكم تو بيجي يا حتى لو جاي معاه الواد بتاعه ولا عايزه بالله ان واطه ولا امام مش مشكله انا اصل احنا بلد سياحي اصل مش واخد بالك الخمره احنا بنقول اه بس ما نبطل الخمره لان اصله هنفضل بقى نعمل كده يبقى احنا مش مؤمنين بالقران كده عشان يبقى الكلام واضح يعني انما لما اقعد اقول اه لا والله ده القران ده هات هات غنبص بص على دماغك طب ويا واحنا شفنا الايات صبت الجمعة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها معملوش باللي فيها كمثل الحناري يحملوا اسفار بئس مثل القوم الذين كذبوا كذبوا ولو قعدوا يبسوها ويقولوا لا دا التوراة حلوة كذبوا بايات الله كل واحد عددت لي مصحف العربية فتاة قولي دا بتبع ساعات وحدة حتى مصحف في سدرها وفتحة سدرها باينة والمصحف اللي في سدرها بيقول لها وليضربنا بخمرهن على جيوبهن والجبل هو فتحة السد السبعة دي كل تيه اللي بيسموها النساء دي انت حتى القرآن على الفتحة اللي بينا ده تحدي لله ده تحدي زي كناب تتحدى الله عز وجل تقول انت بتقول كذا كذا وانا هو العكس بالزبط هو زي احنا نقول ربنا انت حرمت الخمرة وانحنا بنسمحها آه. وشركات تصنع الخمرة وشركات الخمرة بتيجي في المولد النبوي الشريف وتهنئ زماينها الكرام <تصفيق> يا خمرجية <تصفيق> كل سنه طيبين بمناسبه مولد النبي النبوي الشريف <تصفيق> كل عام وانتم بخير <تصفيق> شهر رمضان داخل وعاملين لكم ان شاء الله يعني احلى الـ الـ الـ الحاجات الخمره يعني عاملين لكم شويه حاجات خمره محترمه تناسب شهر رمضان والله اه ما هو مع سحور راقص وللسهرات الرمضانيه والشيشه الرمضانيه الناس الناس بتنسي بالحرام لرمضان ليه انا مش فاهم انت طول عمرك بتشيش وحالتك يا رب يعافيك ما تقولش شيشه رمضانيه ايه شيشه رمضانيه ديش العاديه يحطوا لها الفاح ديش رمضانيه هيحطوا لها مكسرات ايه يعني ديش رمضانيه مش فاهم انا وتمسيبها ليل شهر رمضان لكن احنا كده بقى... اهو انت ربنا بتقول ايه واحنا بنعمل ايه الربا عندنا لا هنعمل ربا وبنوكر ربا والفايده متزايده وسعر الفايده ها والعره اه ماشي لا لما هيتعمل كده يبقى أو... احنا مؤمنين بالقران ايمان عملي ايمان عملي اللي بيؤمن بالقران ينفذ كلام الله ينفذ أوامر الله تبارك وتعالى وبعدك أنا القرآن تاري فيه إيه غير إنه إنذار وهداية وتشريع فيه قصص قصص بيعمل إيه بقى عشان نتسلى به يعني نضيع وقت كده نسمعه قصتي يعني القصتين ثلاثة أقول لك أنا فرعون كان بيعمل إيه أقول لك أنا قصة إذن وصلت مع أخواته آخر سورة يوسف لقد كان في قصصهم عبرة ليقول الألباب فكر شوية القصص اللي بيحصل والتاريخ أمر مكرره اللي حصل بيحصل وحيحصل يبقى أن الطاعز لقد كان في قصصهم عبرات لأولي الباب ما كان حديثا يفترى مش قصص وحواديث ولكن تضيق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون لما نبص كده قديم قديما ايه فرعون ايه فرعا فرعون انه حكم بشرعه ما حكمش بشرع الله فعشان كده بقى فرعون وكل أمة لها فرعون كل أمة لها فرعون سيبعثوا في الأخرة فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جيثية ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا هكذا علشان كده لما مات أبو جاهل في غزو البد بعد غزو البد كتم الجمعة 17 رمضان سنة 2 هجرية النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فرعون هذه الأمة هذا فرعون هذه الأمة فكل حاكم لا يحكم بشرع الله ها ومستهزئ بشرع الله يبقى ناكر لشرع الله ما بيطبقوش كأنه بيقول ربنا أنا أفهم حسن من ربنا أنا شرعي أنا أحسن من ربنا أإله مع الله أإله الله حرم أنت تحلل سبحان الله إبقى أنت إله عملت نفسك إله مع الله فالقرآن الكريم الله عز وجل حفظه لنا عشان نحكم به عشان نحكم به وفي قصص نخب منه عبرة ناخد منه عبرة فرعون وكانت نصيره ايه وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد راحوا فين راحوا فين دلوقتي سبحانه قارون ان لأتيناه من الكنوز ما ان مفاتيحه لا تنوء بالعصبة وللقوة يعني حاطت فلوسه في خزاين الخزاين لها مفاتيح المفاتيح محطوطة بسلاسم السلاسم يشيروها مجموعة من الرجال الاقوياء بالعافية يحركوا السلاسم اللي فيها المفاتيح هم كان عنده ايه امال كان فخشفنا به وبداره الارض ايه قيمته الدوله الفارسيه كانت 7 7000 سنه حضاره ها وفتحها المسلمون وانهارت على ايد المسلمين ها راحوا فين راحوا فين اللي كانوا بيعبدوا النار راح فين قيصر اللي كان يقعدوا الناس تيجي تنام. تنام تنام مش يركعوا ولا يسجدوا له يناموا كده نوم كده لغايه ما نقولهم راح فين ده وراحوا فين دول يبقى نتفاضل من هذا القصص هكذا يبقى انت مؤمن بالقران اه بهذا اللي أنا بقوله إن القرآن يتضمن الإنذار ويتطمن الهداية وكذا وكذا وكذا وكذا هذا القرآن نزل منجما لم ينزل مرة واحدة لا كانت الكتب السابقة كده ولذلك ربنا في سورة النساء يقول يا أيها الذين أمنوا أمنوا بالله ورسوله والكتاب اللي هو القرآنه الذي نزل على رسوله منجما يعني. والكتاب الذي أنزل من قبل نزل أنزل نزل أنزل فنزل يعني نزل منجما ونزلك الكفار وقال الذين كفروا لو لا نزل هذا القرآن جملة واحدة ليه منزلش كل مرة واحدة فربنا بقول كذلك لنثبت به فؤادك عشان يثبتك في المواقف كذلك لنثبت به فؤادك ورتمناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق يعني لا يأتونك الكفار بشبهة أو بحجة إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيره منين؟ من القرآن ولذلك آخر سورة قال فذكر بالقرآن إيه؟ من يخاف وعيد بالقرآن شقول لا أنا معاهي دكتوران مش عارف فيه عصران أنا أقدر أكلمك ومن أن ذلك سوف أقول لك مش عارف قبل القرآن هو الحجة كلامك ولا كلام ربنا عز وجل فذكر بالقرآن من يخاف وعيد, وعيد آخر سورة طاب فالقرآن نزل منجما مفرقا كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء وقرآنا فرقناه وفي قراءة فرقناه لتقرأه على الناس على مكس يعني على مه ونزلناه تنزيلا وطبعا قلنا نزوله منجما عشان تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن اللي انت مؤمن به في اللوح المحفوظ حفظه الله يعني هو محفوظ عند الله في اللوح المحفوظ ونزل من اللوح المحفوظ قال الله تبارك وتعالى سورة البروج بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ نزل امتى من اللوح المحفوظ في ليلة القبر إن انزلناه في ليلة القبر وما ادراك ما ليلة القبر مش ممكن هتعرف عظم قدر هذه الليلة ليلة القبر خد مثل كده يعني خير أفضل أكمل أحسن أتم من ألف شهر ألف شهر يعني 83 سنة وتلت يعني لو واحد بيعبد الله 83 سنة وتلت تاخد انت الثواب ده كله في ليلة لو, لو أحيت هذه الليلة قمت تقرأ قرآن وتصلي وتقول أسماء الله الحسنة وتسبح تاخد الثواب 83 سنة وتلت إنا أنزلناهم في ليلات القبر وما أدراك ما ليلات القبر ليلة القبر خير من ألف شهر تنزل الملائكة الملائكة تنزل في ليلة القبر والروح مين الروح سيدنا جبريل فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الليلة القبر دي في العشر الأواخر من رمضان عشان كده بنقول يا ناس يا ناس عايزين نحي الليلة دي الناس للأسف واخدى لعشر طيام من الأواخر من رمضان الكحك والبسكوت لازم نعمل الكحك والبسكوت طب ما تشتروهم يقولك لا أصلا ما بنعملهم أوفر أنت بتوفر فلوس وبتضيع أحسن ليلة وإيه أخرة الكحك والبسكوت ما احنا بنأكلهم وبنأكل طول عمرنا نجي نضيع عشر طيام عشر طيام في شوات كحك صبق من قال إنه كعك فعلا ليه الرجل بيكوع والست بتعكت عشان كنا سموه كعك ده بيكوع وهي بتعك والتنين مضايعين ليلة خير من ألف شهر خير من ألف شهر والناس تمثل في العشر تيام الأواخر عشان تجيب ملابس العيد وحكة العيد ولا حد في دماغه إن, ان والفجر وليال عشر وفي تفسير إنه ممكن تكون العشر الأواخر من رمضان وقيل لعشر الأوائل من ذي الحج والفجر وليال عشر من الخير اللي فيها مضيعين احنا الخير عشان نوفر إرشين عشان نعملوا شوات كحكو باسكوت عشان نجيب شوات ملابس جديدة طب ما نجيب من دلوقتي ما نجيب من دلوقتي ونوفر عشان يبقى العشرة يام الأواخر نقدر نعتكف فيهم وربنا يجعل من حظين ليلة القدر فندل القرآن في ليلة القدر إن أنزلناه في ليلات مباركة إن كنا منذرين فيها في الليلة دي يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا إن كنا مرسبين رحمة من ربك الحديث صعيب أخير يكتب من أم الكتاب ما يكون من العام في ليلة القدر يقال يحج فلان يموت فلان يولد فلان يرزق فلان تخيل في ليلة الأدر فعايزين نشد حلنا شوية كويس إن ليلة الأدر شدتنا شوية وخدت الوقت الباقي لكن نكمل ان شاء الله الإيمان بالقرآن الكريم خاتم الكتب في الحلقة القادمة ان شاء الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته